والَّذينَ آممَنُواامِلُ الصَِّحكِ لَُكَف فِرََّّ عَنجُم سَ آتِهِم وَلَ لَجِزًا النَّجُ أَحْ وَصَّ إِ سَانَ بدَحسَّ وَإِن جَه ذَكَ لِ تُشركَ فيم لَ سَلَكَ إِلَى يَوْمِ يُرْجَعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا في لَهُم فِي الصَّالِحِينَ ومن فتنة الناس كعهاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس ка oh. lamและ vi وألا قد أوسن Oh, <laughs> boy.